ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة معاسا أملة معاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 الذين تولوا منكم يوم التقى الجنعان إنما استزلهم الشيطان بمعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإسوانهم فقالون إخوانهم إذا ضرّوا في الأرض أو كانوا غزّل لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كنون يجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعمل نصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع